السلام عليكم وعلى أهلي وصحابه أجمعين وبعض فليزال حديثنا وصورة الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العالم عبد الرحمن بن ناطر السعدي الرحمن الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا بطعمة من دونكم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 وإذا قالوا عبدوا عليكم الأمامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله بذات الصدور إن تمسفكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصدروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخادهم بطانه أو خصيصة أو أصدقاء وأصدقاء يسرون إليهم ويحضون لهم بأسرار المؤمنين فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخادهم بطانه بأنهم لا يألونكم خبالة أي هم حريصون غير مقصرين في إصال الضرر بكم وقد بلت البغضاء من كلامهم وسلتات ألسنتهم وما تخفي صدورهم من البغضاء والعداوه أكبر أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأسعالهم فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم وايضا فما الموجب لمحبتهم واتخابهم اولياء ودطانة فقد تعلمون منهم الانشراط العظيم في الدين وفي مقابلة احسانكم فانتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم ويناسقونكم فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم قال تعالى قل موتوا بغيظكم أي سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم وتموتون بغيظكم فلم تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون إن الله عليم بذات الصدور فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين إن تمسزكم حسنة عز ونصر وعافية وخير تسؤهم وإن تصبكم سيا من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية يفرحوا بها وهذا وصف العدو الشديد عداوته لما بين تعالى شدة عداوته وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى وأنهم إذا قاموا بذلك فلن, يضر فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا فلا تشكوا في حصول ذلك نعم هذا أفضل عظيم من الأصول التي رب الله سبحانه وتعالى عليها المجتمع المسلم وهو ان المجتمع المسلم ينبغي ان يعلم ان العزة كل العز في الاعتصام بدين الله تبارك وتعالى واللجوء الى الله عز وجل وولاية الرب تبارك وتعالى فمن كان الله وليه فما خسر شيئا ومن كان الله عليه فما ربح شيئا بل خسر كل شيء والقوي من قواه الله عز وجل وأعانى وأمده والضعيف من تخلى الله تبارك وتعالى عن نصرته وهذا أصل ينبغي أن يتقرر في نفس كل مسلم أن القوة لله تبارك وتعالى جميعا وأن العزة له سبحانه وتعالى جميعا ولهذا لا يلجأ الإنسان إلى غير ربه سبحانه وتعالى فيظن أن النصرة إنما تكون عند هؤلاء أو عند هؤلاء أبدا وليست النصر عند هؤلاء وهؤلاء ولو وجدت بعض الأحيام فهي من ابتلاء الله سبحانه وتعالى للعبد فلا يقوى العبد باللجوء إلى الجن ولا باللجوء إلى الأعداء ولا باللجوء إلى المنافقين ولا بالتنازل عن أمور دينه من أجل أن يحصل عزة أو يحصل مكانة أو يحصل مالا أو يحصل سيادة أو يحصل انتشارا مثلا. دعوته أو كذا كل هذا ينبغي الإنسان أن يتجرد فيه لله رب العالمين سبحانه وتعالى والأمور بيده عز وجل ومقاليد كل شيء راجعة إليه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلموا فلا يضعف في الإنسان أبدا وهذا أصل ينبغي يتربى عليه المسلم ليس الفئة المسلمة بصفة عامة ولكن أيضا كل مسلم على حين يعلم أن مراده هو الله سبحانه وتعالى إن دعا فلله إن كتب فلله إن خطب فلله إن صنف فلله إن عمل عملا من أعمال الخير فلله سبحانه وتعالى يمحف هذا الأمر ويجعل كل أمره لله سبحانه وتعالى لا ترجو العزه بعيدا عن الله ولا ترجو النصر بعيدا عن الله ولا ترجو الريف بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وكل من طلب شيئا بعيدا عن الله عوقب به كما قال العلماء ومقاعدون هذا يقولون من طلب الشيء بغير حله عقب بضده أتريد العزة في المنافقين فتذوق وبلاء منك أتريد العزة في الجوين الكاسرين فتذوق وبلاء الذل والصغار في هذا تريد السعادة مع زوجة وليست موطيعة لله واخترتها على ذلك لجمالنا أو مالنا أو حسب من نفس الامر الذي اخترت زوجتك عليه ستأتى من قبله ان اخترتها لمالها فقط عذبت بمالها واخترتها لحسبها فقط عذبت بحسبها واخترتها لنسبها عذبت بنسبها واخترتها لجمالها عذبت بجمالها اما اذا اخترتها لدينها شرح الله عز وجل لذلك واغناك عن الحسب والنسب والمال بما عندها من ديانة واستقامة وغير ذلك كذلك الإنسان إذا أرد محمدة الناس وأن الناس يتنون عليه في دعوتي، ولهذا يترخص بعض الأمور يسكن عن هذا ويترك هذا ويداهم هذا ويمري هذا في دين الله عز وجل من أجل أن يكتمع الناس عليه اعلم أن هذا سيضرب الله تبارك وتعالى عليه قلوب الناس ولو اكتمع الناس عليه وصار حوله افواجا وجماعات فما هو من إبليس الذي معه أكثر الخلق؟ أكثر الخلق مع إبليس وينتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والله تبارك وتعالى لا ينجيك من عذاب بكفرة من حولك إنما يؤخذك الله أكثر الله أكثر سبحانه وتعالى بما يكون حولك من أتباع كثر تحمل أوزارهم ومع أوزارك عند الله سبحانه وتعالى فلا فلابد الانسان يعلم هذا جيدا أن العزة لله سبحانه وتعالى جميعا وأن الله عز وجل يُعط من يشاء من عباده من هذه العزة على قدر إخلاص الإنسان وتصريق الإنسان وأقبال الإنسان على ربي سبحانه وتعالى وتمحيص شرعيه والدعوة إليه والإخلاص إله فهنا لو يا رب الله تبارك وتعالى سئة المؤمنة على ذلك يا الذين آمن لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ليه تتخذوا بطانة تسرون إليهم بالمودة وتظنون انهم امناء وتقربونهم إليكم وغير ذلك وتوالونهم لا يجوز موالاه الكفار ابدا لا يهود ولا نصارى ولا مشركون ولا مجوس غير المسلم لا تجوز موالاته, تحرب موالاته وقد تصل الى الكفر والعياذ بالله إذا ولاهم الانسان دينه واحبهم لدينهم ونصرهم لدينهم ورفعهم لدينهم وظاهرهم لدينهم فانه يخرج من ملة الإسلام ولهذا قال العلماء المولاة على قسمين قسم محرم وهو إذا كانت المولاة لدنيا لدنيا يطمع فيها لكنه يعلم أن هؤلاء على الباطل وأنه يود لو محاهم الله عز وجل وهزمهم ولكن يداريهم ويرجو عندهم دنيا فهذه المولاة محرمه مولاة محرمة ولو كان فيها بعض المساعدات فلا يفكر عن فهم بالكفر بمجرد مساعد يساعد كافرا أو أن يعاون مثلا هذا الكافر في مساله ولو على حساب المسلم إذا لم يكن قصد من ذلك اظهار دين الكافر ذلك قصة حاطب فإنه أرسل إلى مشرك مكة نخبرهم بما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه جاسوسيه هذا عمل جاسوس لا شك انه من اعظم المحرمات لكن لم يخرج من مله الاسلام ولا تظن ان الامر انما يعني الذي لم يخرج به حافظ من مله الاسلام انه بدري لا فالبدري حسنته مغفوره لكن الأحكام الشبعية لا تتغير من البدر إلى غيره سيئة مغفورة لكن إن أوجبت حدا إن أوجبت مؤخذة فإنه لا يؤفع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على نفطح في آه أمر عائشة مع أنه من أهل بدر والله سبحانه وتعالى ما خطب حاطبا بهذا الحكم يعني لو لم يكفر وعد ذلك خاصا به بل قال سبحانه يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمواد فنداهم باسم الإيمان نداهم باسم الإيمان فإذا هذه موالاه محرمة هذه مولاة محرمة اللي هي تكون للدنيا ولامر من أمور الدنيا ولكن ليست منصرة الدين، ولذا قال حافظ: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك يعني حب لدينهم أو كذا، ولا نفاقا، فإذا هذا الأمر لا يخرج بملة الإسلام هو محرم نفاق. الأمر الثاني أو النوع الثاني موناتهم بمعنى التولي عبر بعضهم بالتولي وهو المخرج وهو أن تكون المعاونة والمظاهرة والنصرة من أجل الدين. من أجل الدين يعني يفعل مثل حاطب يفعل هذا الفعل مثلا يفعل آخر يعني من أجل نصرة دين الكافرين فهذا مخرج من ملة الإسلام ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يدي القوم الظالمين وعليه فما يرى من معاونة بعض البلدان بلدان المسلمين لهؤلاء لابد أن يفصل هذا التفصيل ولا يظن ظن أنه بمجرد مثلا انه يحصل نوع معاملة أو كذا أو نوع تعاون ولو كان على حساب بعض المسلمين أنه بذلك يخرج من الإسلام لا شك انه وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وهذا من أعظم المخاطر من أعظم المخاطر أن نداهن هؤلاء وأن يحصل بيننا وبينهم نوع هذه الموالاه هذا من أعظم المخاطر وهذا يؤدي إلى تسلط الأعداء علينا ولئن كان العدو يطرح بنا اليوم ويسكت عنا إن اعطيناه بعض الشيء فنه غدا سينقلب علينا وتكون دائرة علينا ولهذا لا بد الإنسان أن يوحف مبدأ الولاء والبراء لكن هذا التفصيل في مسألة الكفر المخرج ومن عدمه حتى لا يختلط الأمر عندنا ونكفر بما لا يدل الدليل على ذلك لكن نعم كل هذا من الصور المحرمه ومن الضلال المبين كما قال سبحانه لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا يعني لا يقصرون في العداوه لكم مهما نعمل مع الكفار مهما نقدم الكفار فهل يرضون عنه ابدا مستحيل متى يرضى هؤلاء عنا ان اتبعنا ملتهم وصرنا على طريقتهم فقط انما ما عدا ذلك فلم يحصل الرضا هناك نوع يقول العلماء يعني هو نوع ثالث يمكن أن يوضح هذا وينعسبر إنه عنده من المولد ممنوع واللي هو فصول ما جوزه الشارع مثل الاحكام والبرز للقريب الكافر فهذا ليس داخلا في المحرم وكذلك مثلا أن تستعمل الدول هذا إذا كان الكافر قويا ونقشى بأسه فحصل بعض التمازل بعض التمازل أو بعض المداراة فإن هذا ليس حرام لأن هذا من السياسة الشرعية ونبيه صلى الله عليه وسلم حين عاهد كفار قريش لم يعد ذلك من الموالاة المحرمة ولا من الأمور المخالفه بل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك للمصالح ومن أجل هذا الله تبارك وتعالى أمرنا أن نوفر هؤلاء عهدهم أمرنا أن هؤلاء عهدهم وحرم خيانتهم حصل بيننا وبينهم عهد وإن خيانه خيانة منهم فنعلمهم بنقض العهد قال سبحانه وإما تقافنا منهم أه أه أه من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائمين وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأبولهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم أولياء وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق يبقى اشترامها بالمواثيق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع حديثة من ما رضي الله عنه إلى مقضي عهده مع الكفار لما عادوا أنه لا يقاتل بل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بذلك ولهذا كان الكفار معنا على ثلاثة أقسام القسم الأول يعني مجهة العهود قسم الأول كفار نقضوا عهدنا فهؤلاء ليس لهم حرمة ونعتدي عليهم القسم الثاني قوم نوفي لنا بعهدهم فنوفي لهم بعهد بالعهد إلى مدتهم إلا الذين عادت من المشكين ثم لم نقذوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم القسم الثالث قوم نخاف من, من نقضهم من العهد ونخاف غيلتهم فهؤلاء قال سبحانه وتعالى وإما تقرأتنا وما تخفلنا من قوم الخيانة فانبد عليهم عليه سواء دول نعلمهم نعلمهم لا نعتدي عليهم أولا نعلمهم أن ما بيننا وبينكم قد انقطع قد انقطعا لنستوي نحن وإياهم في العلم بالنقض فانبد عليهم على سواء لنستوي نحن وإياهم في هذا العلم فالله سبحانه وتعالى حرب هنا مولاد هؤلاء وأن نأخذ من هؤلاء أصحاب أسراره واستشاره ابدا ممكن السياسه الشرعية تفرض علي نوع مداراه كذا إلى آخره لكن لا تتغير أصول الشريعة فلا أتخذ من هؤلاء صديقا ولا أتخذ من هؤلاء صاحب سر ولا أتخذ من هؤلاء أصحاب مشهورة مستحيل أبدا يصدقوننا ليه السبب في ذلك لا يألونكم خبالا لا يقصرون في عدوتكم أبدا بل يمكرون لنا بالليل والنهار لا يقصرون في هذا أبدا فشان الصديق الذي تتخذه أن يكون وفيا شان من تستنصحه أن يكون ناصحا هؤلاء أبدا لا إلا النصح ولا محبة ولا كلام لا يألونكم لكم خبالا ما عمدتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نكثرة كلمات الشق على أرتمتهم مع أنهم يدافعون هذه الخدمات على تخرج حتى يحصل نوع آه من آه هذه الأنواع من المدراء ولكن ما تخفي صدورهم أكبر من هذا كله فالله سبحانه وتعالى بين سبب عدم اتخاذ هؤلاء أولياء واتخاذ هؤلاء بطانه لهذا يحرم أن يجعل المسلمون بطانه من هؤلاء هذا حرام لكن ممكن نستعين ببعضهم مثلا في بعض الأعمال خبرات في مكان معين مثلا زراعة أصناعة مجال حربي إلى غير ذلك إذا رأى ولي الأمر هذا نعم إنما ولي الأمر يتخذ من هؤلاء أصدقاء ويوليه ويوليه يظن أن عندهم النص وأنهم اشفق الناس بنا لهذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن استعانة ببعضهم فيما لا يكون الأمر لهم وفيما لا يكون الأمر من باب قبول نصحهم وقبول مشوراتهم فلا باس ولا حرج فاتوا عامل يعمل لنا كذا هالشركة تستخدم لنا بطرول شركه تعمل لنا مثلا حالة معانا خبراء كذا هذا لا باس به ولا حرج من غير أن تكون هناك موالاه ولا اطمئنان لهؤلاء ثم يبين الله سبحانه وتعالى يقول من موجب لمحبتهم يعني أنتم تريدون هؤلاء اليه لماذا تولون هؤلاء وأنتم تعلمون منهم الانحراف العظيم وأنهم على غير ملتكم لماذا ولهذا الموال لهؤلاء إنه نقص في إيمانه وقد يصل إلى انعدام الإيمان لا يجوز ان أن تقبل مولاة هؤلاء وتستغل بها عن مولاة ربك سبحانه وتعالى ودينه وشرعه والله يطمئننا قائلا سبحانه وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنابل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله علم بذات الصدور فإن الله ناصر أولياء موتوا بغيظكم ولهذا الحاقد الحاسد المضمر العداوة للمؤمنين يموت كل يوم حين يرى عزة الإسلام ونصرة المسلمين وإلى الحمد والمنا فلا يجد هؤلاء إلا ما يميتهم وهم أحياء ولهذا انظر الى المنافقين الذين كانوا يودون أن تكون الدولة على المؤمنين لما عز الله عز وجل المؤمنين نصره الله في بدر نصره الله عز وجل في الخندق في خيبر كل هذا ما محل المنافقين اكيد ان هؤلاء يموتون كل لحظه والله سبحانه وتعالى يقول موت بغيظك ان الله عالم بذات الصدور ثم بين الله سبحانه وتعالى لما بين شده عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخذيئه أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى فليس علينا إلا هذا أن نصبر وأن نلزم التقوى وأن نلزم ما امر الله تبارك وتعالى به لا نوالي لا نبيع ديننا أبداً بعرض من الدنيا والله عز وجل ننصرنا إن شاء الله إننا لننصره صلى الله عليه وسلم في حياة الدنيا يبقى إيه الداء أنك أنت بتنزل من آكل أمر من أمور الدنيا تظن أن هناك عزة؟ لا العزة لله ورسوله وقد نزل عليكم في الكتاب أنه إذا سمعتم آه آه لا في أفتغون عندهم العزة فلله عزة جميعاً لا نفتغي عندهم لا العزة أفتغي ما عندهم عزة لما العزة عند الله سبحانه فنطلب العزة من الله عز وجل ومن اعزه الله فلا غالب له وامر كيف الله عباد المؤمنين في بس وهم قلة وكيف عزهم الله سبحانه وتعالى في جميع المعارك وكيف بنى الله دولة الإسلام في لمح البصر ليس عمر أمة الإسلام في عهد النبي أن تبنى هذا البناء عمرا يعتبر شيئا في بناء الدول دا يعجز أن يبني بيتا في هذا العمر فضلا عن ابن امه ذات اركان واصول ولها العزه فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى هذه العزه وقال لا يجتمع في الجزيره دينا لما حاصل هذه الايه ان المؤمن ينبغي أن يمحص تعمقه بالله تبارك وتعالى وان الدوله المسلمه ينبغي ان تتمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب العزة من الله عز وجل ولا تقبل عزة من غيره وأن المسلم يستفيد من هذا الدرس أيضا في حياته فلا يتنازل عن شيء من دينه من أجل أن يحمده الناس أو من أجل أن يسهل له الناس شيئا في أموري مثلا الدعوة أو في أموري كذا لا اجعل نفسك مع الله والله سبحانه وتعالى ينصر إن شاء الله اولياءه شوف شيخ الإسلام طلب العزة من من شوف الامام أحمد طلب العزة من من لو كان امام احمد يرجو احمد الناس او يرجو رواج دعوه مؤقته ما تمسك هذا التمسك وفرضنا نوجد العلف عند المامون وماذا بعد ان يموت المامون لكن احمد رحمه الله وقضى في وجه المامون بالعقيده الصحيحه وثبت عليها الان في المامون وفين احمد وماذا يقول في المامون وماذا في احمد شيخ الاسلام شوف كتبه وعلومه وكلماته التي كتبها وقالها موجودة الآن تدرسها الأمة وبيننا وبين قرابة 800 سنة ومع ذلك أنه حي بين عضورهم لله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالإنسان لا يماري ولا دائم في دعوته ولا يخادم أبدا ولا يطلب من الناس محمدة على شيء لهذا لا تعلق قلبك بشيء عند الناس أبدا أبدا يغضب هذا يرضى هذا يحبك هذا يعاديك هذا فلان هذا يسمعك فلان هذا لا يسمعك لا تبالي بهذا أصلا لا تبالي بهذا إلا شيئا دلك عليه الشارع نعم الأخوة الإيمانية على العين والرأس ومراعاة الأخوة الإيمانية من الأهمية بمكان لكن ليس على حساب دين الله عز وجل ليه لأن هذه الأخوة إنما يفرض من أفراد محبة الله فالمحبة كلها لله ثم يتفرع على محبتي لاخي محبتي لأبي محبتي للشيخ الفلاني محبتي لكذا لهذا إن وقعت إن وقعت بين هذه المحبة ومحمة الله نقدم محبة الله أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما إيه مما سواهما ولهذا يمتغي للداعيه أن يفهم هذا الدرس جيدا إذا صعب من بره لا يقول مطلوب المستمعون وإذا جلس على كرسي فضيات لا يكن همه أن يبا أن يبا أن يبلغ آآ للناس آآ ما يطلبون وما يحبون لا بل ولو يكرهون هو يبلغهم ما يحتاجون إليه لا ما يشتونه لا ولهم يشتونه ولا ولهذا بالله عليك لو جعلت أمرك عند الناس ترضي من في هذا المسجد لو تخطب الجمعة يسمعه كم يسمعه خمسمائة الخمس مائة على الأقل لهم مئة صلت خلي صلبين خلي ثلاثة خلي أربعة ترضي من؟ إذا لو ارضيت هؤلاء فتغضب هؤلاء خلاص انت يجعل أمرك لله أتقال. شوف الناس ما اشتاجه إيه اشتاجه النازلية النازل مقصرة في إيه ولو على خلاف ما يشتهون ولا هون يعني أنا أرى واحد مثلا بيتعامل بريبة ما تكلمش بريبة عشان ما يزعلش أرى واحد فتش خمارة ما تكلمش في الخامر وكذا عشان ما نتعالش لا بتعمل ايبا هتجع انت عايز ايه عشان اخطوب لك وانت عايز ايه عشان اقول لك يبقى مش هنخلص او ترضي الجماعة الفنية دي على الجماعة الفنية دي مش هتخلص لهذا شوف ارضي ربك اولا ثم ما بعد ذلك فقلوب العباد بين يصبعين من اصابع الرحمن لو ارضى شيخ الاسلام كل الفرق كانت شا عليه ولا كان موجد هذا التميز لديه رحمه الله تعالى الذي بيصر شيخ الإسلام وتميز الحق من شوف الناس عيان على كتب شيخ الإسلام بعد لأنه وضع كلمة الحق أحمد رحمه الله تعالى ما أرض أحدا وأنا موضع الاعتقاد الصحيح لهذا أول مسألة في حياتك أي ودائعية تمشي صودعوتك وأن تكون لله سبحانه وتعالى تنضم معنا شوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نظر إلى واقع الناس وبعد الناس عن توحيد الله عز وجل وعودت الجزيرة إلى عبادة الأصنام والأوتام في صورة القبور أو في صورة تعلق بغير الله سبحانه وتعالى شوف شيخ الستام قام بالقضية ما أرضى فلان هو أنا إله ولوذا قامت الدنيا عليه زي ما قامت على شيخ الستام بالضبط ابن تيمية قامت الدنيا على محمد الضعبوهات ولا زال محمد العربي الحرب إلى اليوم يظل يحارب يعني مال منابرنا الان بيتحمل العدوان وبيفاوين منابرنا الان مالها وما المحادثه مع العدو خلاص نص مش مش عايشين معانا ناس قالوا 800 سنه قالوا 800 سنة وقالوا 300 سنه طب عشان يحارب في ناس ماتوا من 300 سنه ليه اه لانه في منهج في منهج طب احنا نكفر شيخ الاسلام النهارده ولا ابن ولا نكفر مثلا على الحكام ولا ناس يعتدوا على احد من الجماعات ولا شيء هو ابن عبد الوهاد ابن يتكلم في حد من الجماعات الموجودة دول لكن ليه اهل ليه, ليه ناس تحاربهم لان كل واحد على ضلال على ضلال يجب ان شيخ الاسلام حاربه منذ القديم بوضع هذه القواعد التي نرضى نحن نرضى على كل الجماعات قال شيخ الاسلام وبمقال ابن عبد الوهاد رحمه الله تعالى تدريس كتاب التوحيد تدريس كتب ابن عبد الوهاب الان من اخطر ما يكون على الصوفية وعلى الروابط من اخطر ما يكون النهارده مين اللي حارب مين اللي بيحارب ايران اكثر من محاربه شيخ الاسلام ببناء هذه السنه اللي حطه. في حد فينا احنا عامل لا نقرب لا نبعث لا ده هم اخواننا ده مش عارفين نقول ايه محتاري لكن شيخ الاسلام حط من زمان القواعد اللي كل طالب هدى بيستقي منها وينصر ويواجه وهكذا فليه بيحضلوا لأنهم تميزوا تميزوا فدول أعزة وإن ماتوا شو سبحان الله لأناك لا في قبورهم في قبورهم ونترضى ونترحم على هولئي بماء والرض فكذلك أنت يا أخي بارك الله فيك لا تقضوا بالعزة من غير الله عز وجل فلان بحربة فلان بيعمل مش نستحلك المسجد ده نستحلك المسجد ده ان اغلقوا مسجدا فتح عشرة وان منع رجلا جاء مئة وهكذا وان لم ياتي احد انت عليك اي يعني ما الذي عليك يعني هتيقض على الراف يعني دمتالك الله معك كم راف ابدا انما كل حسابك على البلاغ على البلاغ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يقوم رأيه عليك الا البلاغ لهذا شوف اوعاتين تنزل العالمين بار تنتظر رأي حاج اوعاتين تعمل درس عين تنتظر رأي حد ابدا وعاك اختار موضوع مثلا ترضي به احنا ابدا ولهذا جهال هؤلاء الذين اذا مثلا رأوا علماء السنة يتكلمون مثلا في ضوابط التعامل مع وناس الامور او عدم الخروج او هذا يضبطوا لك دول عملاء عند السلطان سلطاني عملاء عند السلطاني هم اخذوا من السلطان ايه يعني شيخ الإسلام كان عامل عند السلطان وإمام أحمد ولا بيضرب بسيطة السلطان لكنها شبه يصدون به على كل من يتكلم في الحاكمية على مختبر السنة والجماعة مين أنا أسمع وأنا في المملكة عن مشايخنا الكبار العظام اللي أي طالب علم يتمنى أنه هو يجالسهم ولو مدلس واحد أنه عملاء تخيل واحد يعد من جنب المسجد محضر يبدل بس في المسجد وانتماش ولا ابن ابن بس دعا ولا شيء عميل من العملاء عميل يقول لها دهيئة كبار عملاء وملتحين ومصرين كان لابن دهيئة كبار عملاء ابن بلد وابن عثيمين والفوزان والغديان والحيدان كل دول كل دول هيئة كده هيئة كبار عملاء عملاء ليه لأنه ما بيطلعوش من مصارى ويتلعوش من على السلطة طيب لو ابن بات طيب هيراعدوا كلمة ليه مغيروا راح فين راح فين سلمان وصفروا النزل فين هم الآن اين هم الآن شوف سبحان الله يا اخوان والله هذه تجارب واقعية وانا اقول بقى فرح من الاسم البعض قد يلتبث عن انسى هذه الامور يعني فين سلمان وصفروا فين ابن باتوا بلايه الفوزان انا اول ما صفرت للفوزان يحضر عنده طبعا انتم مين انتم والابن بات يحضر نص العدد ده انا شوف انا قد ايه من ابن باز ولا مصروفون الشباب مصروف والفوزان يوعد على الارض ما عودش على الكوسف زي كده اخيرا له طرابيات ما يوعد عليه لما كفر العدد وازيحت الغمة لكن الفوزان ما كانش يحتاج لكن كل اللي قدامه عشر خمستشر واحد بينما تغلق الطرق لسلمان العود ويجي المرور ينظمها بنفسه ليه ما يطلبه المستمعون اخوة اللي في الجزائر اعحق حوش وعمل حاج وعمل وسوي ومن جرح الى جرح وين فقط وتجد المساجن اللي كراتين تتعبى فلوس وذهب وكل حاجة وانت روح تنمش عارفين وراح وجاية ودعوة والمشيخ تين المشيخ, فيه المشيخ مات اللي عنده حقا مفتصر واحد واحد بيال الحيدان ما نسمعش عنه انا روحت عنده ده الواحد محروج اطلب الحيدان محروج يعني لو لو, لو, لو, لو واحد من من من الدعاء اللي عندنا من ادنى او اقل الدعاء الشعبية ما يدرش الواظب على درس ازاي مثلا حيدان يروح ايه خمس ستة بن ايدي بدول حي بتوعه ناس متشطب عليها واخنا عندنا هؤلاء ما عندهم الا التشويب اتشقوا انت رحت ايه ده ده العملائي عام واحد يقول لكل واحد اسمه صالح عميل عدة عام صالح الفوزاء صالح الشد صالح الحده صالح القط كل واحد اسمه صالح عامل نص من ده نفس القران ده السنه يا اخوان دول أنتم مش معليش يعني مع اعتذاري طبعا لكم جميعا أنتم ما تعرفوش الناس دول أنتم تعرفوا اللي زي مثلا علم يعني ولا حاجه بتقول لكم ان لكم يعني مشايخ وكذا خلال الناس ديك يذكروك بالزهري يذكروك بابن عييمة يذكروك بأئمة الثلاث الناس ديما يعني, يعني سبحان ما أعطاهم علم وثقوة وديانة ورسوخ أنا عاودك تقرأ الآن شوف عمر واحد من دول وقارب التسعين سنة أنا عاودك ترى الكتاب اللي انت قرأت تفرض على ابن باد أخطأ ابن باد العقد التسعين سنة بيدرس ويشرح ويفتي يعني مش أي كلام ثالث مردود على المجتمع المسلمين ثالث مردود على الكوثر يعني مش مش واحد لسه بي بي مش انت لما تحضر مرض لواحد حالتنا خطبة تمسك ورقة وقلم ورقة وقلم وطلع مؤلف مرض مؤلفات بتطلع في ناس لسه ما ولا يلفون وإحنا بنسميهم علماء العقيدة في الأمم الإسلامية أعلى من الناس بالعقيدة شوفي الناس دول تسعين سنة وثمانين سنة وخمسة وسبعين سنة ماتوا الى الان ما بنقرأشه بل بنطرأ امامه هؤلاء فان سلمان وصفر الان حتى عند ادباه سلمان فقط سلمان وصفر الان بقى لا مفكر لا مش عارف ايه يقول لك الدعوة يطلع على كرات المجل قول لك الدعوة الوهابية دعوة تقليديا تقليديا احترامهم لابن عبد الوهاب وابن ابراهيم وهؤلاء لا احترامهم لله هو سايف قد يرفعون سيد سيقضوا ودائما دعوه الحماس مقبوله دعوه الحماس لها رواج اللي عايش متلق مسجده وبلوى الشوارع بجوار المسجد يلعب على الوتر ده هو ده الوتر ده في كل مكان هذا الوتر في كل مكان انما من تقول قال الله قال الرسول وتاد اسكت بالصن على من هذه السنه والجماعه ما يصبر معك وما امن معه الا قليل القله من البشر فأين سلمان وصفر الآن؟ فين بعوا سلمان وسفر الان طبعا مشايخنا حضروا من سلمان وصفر تحذيرا واضحا وإنه وجد الزمان قبل هذا كله قبل ما يتبين خطرهم كان بعض الناس مثلا قد يأخذ منهم ثناء أو كذا لجودهم الدعوية ومشايخنا خلي بالكم لما يثني على أحد ثم بعد ذلك كذا لا يستدل بالثناء الأول لأنه لأن هؤلاء منصفون يثنون على الرجل حيث يستحق الثناء فإذا سقط رجل أعطوه ما يستحق فما في جاوة لما بثنان أسمع لا شوف آخر الأمر آخر الأمر نفس الشيخ اللي بعده الله تعالى حذر من هؤلاء وبيّن للدولة ورفع للأمراء لما أخذ رايه قال تشك لو نجنا وإن لم يرجعوا عن هذه الكتب والمحاضرات التي فيها اخطاء يوقفوا لكن ما يقولش اللي يوقف ونفس اللي قال وإيه يعني لو يوقف ابن بازو بن عثمين هكذا يقول أنا أسمعه رحمه الله تعالى فما تتخيلوا يعني كان إيه صفروا سلمان دول لكن هم ايه الان فين صفروا سلمان أسأل الله أهدي من أهدينا جميعا وأن ومن وأن ينفقنا الصواب والحق والحق وأن يجزيبنا وأنهم طريقة الهدى لكن انا أمديك واقع موجود في العالم الإسلامي لابد نحناء نميز لاخواننا ونبين لاخواننا حتى لا يكون أحد على العماية ففعلا لله العزة ولرسوله الآن تعالى شوف دارك الشيخ الفوزان يمتلئ المسجد عن بكرة أبيه الآن الحمد لله دروس الفجر عنده ودروس المغرب بقى فيه امتلاء بقى فيه اقبال على الناس على هؤلاء العلماء لأنه كان فيه غمة من الشباب الملتحي مش من العوام الشباب انت اوعى تروح لدول عملاء دول كذا. او تسمع لا ده انا مش عارف ايه ده ده واخد والله كده ده ده, ده اسمه ده واخد شيك الشيخ فلان واخد شيك إحنا وتصور متصور طالع من امير كذا شيك, شيك ايه شيك ايه المال اللي عند عثيمين ولا المال اللي عند ابن ديون وصرت 3 مليون جنيه شيخ ابن باد وصرت 3 مليون جنيه ديون الشيخ فترة من فترة الشيخ يعطي و... و... ولا يرد سائلا وجذوها الله خير، عالم الملك بهذا فسدد ديونه كلها يبقى تبع السلطان يعني عشان هو تبع السلطان ما الذي أفتديه الشيخ تبع السلطان ما الذي أفتديه الشيخ خلال الكتاب والسنة لكن ده من توفيق الله والله كنت أنظر لشيخنا ورحمة الله ويجبس على هذا الكرسي وخلفه العساكر أحمد الله يا سلام الرياض الواحد بضرجة يوم من الأيام يبقى بيقرر السنة وكمان معه ولي الأمر ده إيه ده ريزة والله ليس كالظواهري اللي يقولك أنا قلت كلمتي من زمان قلت إن ليأخذ رجل من الدولة ما تسمعوش له ده فقه الظواهري وباللازم اللي ياخد رزقه من الدولة هذا لا تسمع له طيب وانت بقى ما خدتش من الدولة عملت ماذا صنع ابن بلد في الامه وماذا صنع ابن لادن والظاهر في الامه نحن نريد كشف حساب لكل من يدعي كشف حساب يا من الناس كشف حساب اذا قولوا كلها انا وانت من حسنات هؤلاء اعمر من تستفي حوله وتستفي حوله الان في اي بلد من بلدان المسلمين حسنة من حسنات ابن باز وابن عثيمين والالباني والمقبل رحم الله الجميع ورقوص الصلاح والثقة في كل بلد من بلدان المسلمين انما ماذا ذلك ماذا خدمتا انتاظروا انتظروا دا امريكا حتى الله انشاء الله ريف ان شاء الله ان شاء الله نشوف مرحبات افيقيا شباب الاسلام وهذه الأمور لابد أن تذكر رضي من رضي صخط من صخص لابد من التمييز لازم لابد من التمييز ولابد من الوضوح ولابد من تبين دعوات وأنا أقول كل واحد يصرح بدعوات لكن لما يجينا بقى إحنا عند دعوات لا بلاش اصلا ممكن يعني أصلي ممكن الناس يدعون ونفسي يرضى مش عارفها طيب أنا عايز أقول هل أخفى الإخوان دعوتهم؟ هل أخفى تبليغيون أنفسهم؟ الناس الطيبين دول اللي على بابا الله اللي بيقولوا كده على بابا الله هل اخفر دعوتهم ده مش قادر يتنازل يا شباب يا ثلاثي يا شباب يا ثلاثي التبليغ الغالث النهاردة بيحارب قاله مئت سنة هو عدخل ليهم ثلاثة أيام وإلا لازمة لمثلاثيات شوف مش قادر مش, مش راضي يتنازل عن ايه مش راضي يتنازل عن ايه مش راضي يتنازل عن زمن الخروج بس يعني مثلا انا لو منهم يعني أو اتحك على السنين على السنفيين اخلي سنه ثلاثة ايام واربعين يوم واربع شهور وسنه ست ايام وشهر وكذا. اغير زي فوائد البنكي سبعة في المية بل... كده خلاص انا خليكم ستة وخمسة واربع سامة خمسة وثمات ستة وثمات اربع لكن ولو لا يتنازلون لا ياتي من 1303 ولد محمد الياس هجريه اذا كان بواسع واثق ووضع والى الان في تغير لكن كل يوم ثلاثيه دين كل يوم رؤيه جديده وليس عندهم لالياس هذا الا كتاب وليس لإخواني إلا كتاب وليس للجماعة إلا كتاب وأنت عندك آلاف الكتب في من ومع ذلك تخرج كل يوم للناس سنفية جديدة من أولى الناس يا إخواني من أولى الناس بالثبات أنا عندي أغيره أنا كثلث عندي أغيره أنا عندي أغيره أنا بك أقول عنوى التوحير أربعة ليه إيه اللي جهورنا نقوله واربعة شان ايه حكمية؟ يعني حاكمية او عارف يا اما ما مش عارف يا اما ما مش عارف انواع التوحيد لانا لو عرفت انواع التوحيد وعرفت الحاكمية قلت خلاص صح الحاكمية داخلها في دول لكن احنا الله يفضل نمضح ونشجع ونقول هذا الكلام ليه عندنا الف كتاب الف كتاب ايه آلات الكتب والله الحمد والمنة كل كتاب فبالنجاب فكيف بها اذا اجتمعت ده يا شباب انا والله العظيم انا احترق انا عرض انسوا هذا الكلام بالله عليكم الدعوه الوحيده اللي احنا بنغير فيها دعوه ايه دعوة الاخوان لم تتغير دعوه الجهاد لم تتغير دعوه التبليغ لم تتغير سبحان الله يا ابلكه تحط لك عس ورد ومش عارف ايه ويعزمك وتطبط مطب الله من بس هم الثلاثين اننا احنا مش مشكلة عام يعمل من بربارز ابنه بطل من... خلاص طلع دول ورعتين مالكش ضعوة بعي كتاب من كتب الثلاث اصطها لغة صعبة اصطها لغة صعبة وما يحزين لغة ايه؟ خذ الثلاثية عبر النت تابع بعض الخطوط وتابع اخر اخبار تابع كذا ولا اذا احنا مش عارفين مرة احنا مع بن ب galaxies ومرة حنا ادد بن مرة احنا مع سلمان مرة ضد سلمان مش عاق نعمل ايه محترين بحطرين بحطرين يعني شحا hesitant احمل ايه ليه Eh لیکن وضوح في التلاقي مفيش وضوح في المنهج مفيش وضوح في الاجتماع على هязا الطريقة طريقة السلف الصالح لهذا لا تتشعب بك الاهواء ولا تطلب عزا لان كل دا يروح كما ذهب من قبل وكل هذه الجماعات سيأتي يوم مش هتسمع عن هذه الجماعات مش هتسمع عنها فغايتك ايه يعني ما تكون كل حياتك عشان تعمل جماعك كذا وبعدين وراحت الجماعات لا يا اخي انت ميراث النبوة موجود منهج السلحة موجود عشت يوم تدعو عرف الناس على من كتب السلف رحمه الله تعالى وربطهم به تفكر على الله والعزه لله ولرسوله المؤمنين والدعوة يتولى الله عز وجل وقلوا بالعباد بين أبي من اصابع الرحمن لو أنفقت مات الأرض جميعا ما ألفت بين قلبيه ولكن الله الف بينه اعمل اللي انت لا يمكن تملك قلبه واحد والله ولا النبي ملك قلب رجل أبي طاد ما ملكه ولا ملك ان يمنع قلب ابي سفيان ابو طالب مالش ما اعله هبل ولا قال للعزه ولا عزه لكم ما قال ابو طالب كده لما قال ابو سفيان ويتحول ابو سفيان الى لا اله الا الله محمد رسول الله ولهذا ولذا بنشرح لاخوانكم غزوه احد ملاي في الجلود المشركين المشركون الذين يحاربون النبي يؤخذ على الميمنه خالد بن عبد ابن الوليد وعلى مد يساره بن ابي جهل ورهبه سفيان وزبده سفيان وكل هؤلاء سبحان الله معكران وعند الله سيكونان يوما معسكرا واحد يا سبحان الله يعني انت مالكش دعوه انت اختص بالسبب هات السبب انت ايه اللي عليك بس انزين عليك فقط هو ده اللي تعمله ده اللي تعمله لكن انت مش عارف بكرة هتبقى مكان امريكا دي ايه ولا هيبقى مكان روسيا دي ايه ولا مكان بريطانيا دي ايه والله ما نعرف والله ما نعرف ما نعرف يمكن غداد دول ممالك اسلاميه الله اعلم يعني محمد الفاتح ولا ابو الرحمن الداخل ولا ابن تيميه ولا احمد كان في زمن احمد كثير ابن تيميه في زمن الصديق كان فينا احمد هذه الامه الحمد لله فيها من تقوم الحجه بهم باذن الله مش عارف ان الولد بكره كان بدك اللي انت عمال ترضعه من فرض ده فهو ده بكره ان شاء الله يفتح لنا عليه دي حدش عارف انت مالك انت وصل الامر كما يريتك بس اعدت على كرسي هتقول بس نص ساعه بعدها القيام هتلقى الله بيه تربط الامه بايه أربط الأمة بالنادى وسيد قطب و... لا لا لا لذا لا أنا أعطيكم كل فاطرة عشان حتى تتحملوني إنما دي الملفات لابد أن تفتح ولابد أن يكون فيها من الوضوح ما فيها وبعدين إحنا على استعداد أن نناقش ولكن إحنا نقول دايما أنا يعني وفرقت إلى كلمة مهمة جدا أقولها لكل من يتعصب لشيء لشيخ أو جماعة أنا أقول هب أن الكلام باطل انت بتصرط بطننا كلامي وأنا بصرط بطنك كلامك نحن نقول كلمه واحده كل يقدم كشف حساب انا راجل غلطان انا مش سلفي قول كشف حسابك ايه انا بقول لك انت مش سلفي قول كشف حسابك ايه ونشوف بقى من السلفي باختصار بسيط الشها ده مش سلفي شوف كشف حسابه سلف ولا مش سلفي ده سلف 100% واديني كشف حسابه عمل ايه ده عمل ايه عرف الأمة منهج السلفين عرف الأمة منهج السلف عن طريق إيه عن طريق إيه في الكتبه في الدروسه في المحاضراته في الخطبه في التعصيلاته في الفتواه اللي خذبت المنهج السلف فإذا كان السلف قالوا بيننا وبينهم الجنائز فإننا نقول لا ننتظر الجنائز ولكن بين كل صاحب حق وصاحب باطل كشف حساب لهذا نقول إن الألباني وابن باس وابن عثيمين والشيخ مقبل ومن على ضربهم تركوا لنا كشوفا عظيمة جدا عرفون الحق لا بألسنتهم بل بما ربطون به بمنهج السلف الصالح فلا يبخذ هؤلاء إلا منافق معلوم نفاق مبغض للمنهج السلف تاره له أنا اكره ابن, ليه؟ ليه؟ أنا أكره ابن عثيمين ليه أنا أفق الله بكاراتي المعدمين يا صباح رضي الله ده أنا أفق الله بكاراتي بعد وهاد بكاراتي بإسانية والله ما أنه لا لنا عند الله عز وجل أعظم محبتنا لهؤلاء والله ما عندنا شيء أعظم محبتنا لهؤلاء هذا الذي يرجوه بين أيديه ده. فقط لكن يوجد من الشباب أكثال الذي يستدرج ويفتا ويسحب ويذهب في طريقتهم يقول لك زعق شيخ مكتبه اصع عالم مكتبه شوف بقى اللباقه شوف ما احب اصفق بقى عن واحد انا اقول عالم مكتبه زي ما هم هناك ما هو سلمان مسافر ايه اللي خلي بالكوا سلمان مسافر وما تشتموش المشايخ اوع ما تشتموش المشايخ لا انما حاولوا البصاق ساحب البصاق الذكاء يعني الثلمان ده يطلع نسيم سيه مرشيجات في سيرة النبات لكن لما تيجي فتوى الاستعانة إذا كلهما وبعدين لفتح عندنا, عندنا وفي مشايخ ذي عندنا وفي مشايخ ابن النبات وفي عثمين هم يقولوا كده مفيش أحسن دور <تصفيق> كعلماء شريعة إنما الواقع لا في الواقع ده هم جزاهم الله أخير هم مشغولين هم يحرفوش جزاهم الله أخير ما يعرفوش اللي الوقت طاعن الخفي زي النهاردة هو ما بي بي بي ح النهاردة بحجز لما بمشيخ معروف برك... لا أبدا عليه إنه راسة بس يعني صو لغته صعبة أصوت كتب كتير يعني صعبة ومش عارف ايه ما تروح ما فلان تدرس حديث و بتاع ولا ويقوله... يعني حاجات سهلة يعني ايه حاجات سهلة أه... ويقعد مع زمله في الجامعة اولى الكلية بتاع يعلمه المنهج السلفي يوم الودي يتعلم المنهج السلفي منهج سلف الامه اللي قام عليه الكبار دول يوم الودي بتاع اولى ليه يعلمهم منهج سلف الامه المنهج السلفي اللي قالوا بقى ان شاء الله كام فاب يدرسه ودرسه عماد دي مين الواد بيقولك انما ده راح بقى سته طب ده طبعا اشقى الغماد هو واحمد سوا مع التواضع طبعا له انما ويعني احمد ممكن يليه درجه إذا وصل الى السادس لأنهما وصل الى درجه من الحركيه استطاع ان هو يفوز جامعه باسرها طيب نستفي بهذا القدر من